توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى سموت النباهيات توحيد ولدت ولا توب للناس. أنا عنده كلا عنده بيجاون ما هو مندمج. عندي ناودي جين قدي تقولي الله تعالى. هنا عرفت لما لما توحيد الأسماء والصفات صوي الزند. أنجب قبل الناس، يج أن الناس لن تعطونه. أنجب قبل الناس ما كان الناس بجاسيهن. توحيد الألوهية يا الله سبحانه وتعالى ثملة النتن. بج يا ثملة السنة تخلفوا. متكرر لا يميو انه توحيد. الأسماء لا. عندهم ما لا يمي وسدو أقوى. مزناوي جالهون تعطونه. سويت بتلين رأس عيون ودسننا يميست الجواندموتش توحيد لاي توحيد العبادة مالتنا توحيد الأسماء الله توحيد الأسماء توحيد الاسماء والصفات لای نمیخالف ایم نمیضاررو سوج ب بودناچو اوطرمان اس نیهون با ایناتاچو مانس اهون کالدس اجگون یانسو نظر زمان توحيد الاسماء والصفات لای زوایهتا اقوام یاللاچو اندی اوچ حالو فراقوچ مالسند اندی هون والصفات As we continue to к various times, get a new topic forainable in your heart and to spread your heart with your heart, get a new person you leave your heart and with your heart. As we begin through making theött ridiculous things, we see you would have to catch us with us, and our doesn't matter, if we have just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 والأنصار مدينهن نذن هجرة بسوت يتقبلوا والذين اتبعوهم بإحسان لله سبحانه نذيان من مب نذيان دموا الله نذين سوتش بترؤي تكتلوا اجتاد رضي الله عنهم ورضوا عنهم الله الناس يودد الناس مكسو يودد طيب هن آيات يعني ملكان سرقتون الله سبحانه يود يودد لا اجتاد نذين سوتش تكتلوا سوتش ما لسنت هذا وها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 الفرقان لا يمتقدينه آية شترجو منالة ويمسي فسر منالة لا إمام لا متقتش يعني للنبي الله الذي فرسوته مريوت إمامك أدرجنبله مالت أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا كما أخرجه الطبري أبن أبي حاتم وغيرهم أئمة مريوت شادرجن نقتدي بمن قبلنا كنيابك ابن برسوته يمن من رايهم إيه من بعد الرجن ونكون ائمه لمن بعدنا النون አለ እንደሞ ምን አئመተ ለምን بعدنا ከኛ በኋላ ላሉ አከለ አئمه ማለት ነው ይችላል طيب ነገሮች ነበሩ لكن እና ነገር ነገር ሰዎች سلفت ينسو رأي ينسو استاي ينسو تكبار هل لم فين زمن لا يوسدن ينيا يلا نبت نبارة عليه سنتلعب روح إنيا كملنا يو يتشعلو ناتجه لما ثنوب النسخ يمن ينسون هل, ينسو ينسو ينسو هل, هل, نا هل رحمه الله تعالى امام الشافعي امام لم يهونو متن قلت امام يعني امام الشافعي مثل امام احمد رحمه الله تعالى سوا تمره من منكم امام احمد ولكن يتتقاقموا بهونو معناته امام احمد اند يتتقما يا حد امام الشافعي كامام احمد تتجمعون معنا معناته طيب امام الشافعي رحمه الله تعالى انديله هم فوقنا الى الساده التابعيه هم فوقنا الناس يا <تصفيق> بلايا في كل علم وعقل ودين وفضل بهلهم بأوقات بأأستصعب بأحيمان يعني أم بقول تبت نجر بدرجة بزي كل نجر الندي سوتش كنيا بلايا وكل سبب ينادو به علم كل سبب دمو بهل سبب علم يمديني بتيهنا سبب أقول لا النصو كنيا بلايا يعني ان بمذاقني سببه النصو التجبان ነሱ የበላይ ናቸው ከኛ አው ይድራኩ ቢህ ሆዳ ወይም ደሞ ቀጥተኛ መንገድ ቀናቻ የሚገኝበት የሆነን መንገድ ወይም የሆነን Sebab ለማግኘት ሰው ከኛ የተገቡና የበላይ ነገር ለማግኘት ቅርብ ናቸው ለና አለ ወራኢሁም የነሱም ለኛ ለኛ ለኛ ማለት ማለት እንደዚህ خير من رأينا لأنفسنا إن يال راسة تنكال لن رأيه النس لن يمثل رأيه يبلد اتشاد رحمه الله تعالى الذي هو الشعبي رحمه الله تعالى كما اخرجه الخطيب الخطيب البغدادي الفقه والمتفقه بالتبادل كتاب الله أراك مطلوب ذات أنا سوستنيا بسند دعم صالح بن مسلم كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي قال ان يساله احد من شيء كذا من غير أن ان أحد احد من شيء كذا شيء ان يساله احد من شيء ان يساله احد من شيء ان يساله احد من شيء ان يساله احد من شيء ان يساله ان يساله احد من شيء آثاري بلالو بتقلون على ت.آثار تقل لي هنا سمي سيلك أكذبتهم. ده عثر طب لو صارك سماه. كتابي عجوج. شوي كأعفون تسحابه. شوي ككتابي عجوج. بالمقاييس قياس. لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل الله تعالى تعالى بتوحيد هناك توحيد الأسماء والصفات ان يكون هناك افضل من تبقى ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك كتاب من اجل ان يكون هناك افضل صحيح صحيح الكتاب ولاي صحيح البخاري لاي ما كتاب التوحيد من بان مي كتاب على مزاص ما لهم كتاب وسط هلا مي ما ورثنا من دم سلاس ماوصفات بتقلو ما لهم. وكذلك ابن منده كتاب التوحيد سلاس ماوصفات ليزافوا ابن خزيمة كتاب التوحيد وليزافوا سلاس ماوصفات ليه لو تبله لو تبله أكالات درد لك إمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على على ال على أسماء ابن سعيد الدارمي ابو سعيد ابن ما إنه من ريسلي بشرن اللي من ريسلي يا هو تلقي من سهل خال اللي هي كلهم يают التوحيد ولو مياوت صنف فتوحيد كيت جلاني باك كفرنا أحسن منا مكاك اللي علم فرق لمجلد ولو مياوت صنف درامزاني وصله محمد النبي سلا أسماء وصيغة سلا زيه النزيه نجاروش شل علي بالو كذلك هن نجارم تكتلاد ابن هيمية رحمه الله تعالى لم ساري تعارض العقل مع النقي بيان تلبيس الجهمية حتى أقيدة الواسطية الحموية الصفدية الذي كتابه تقل لنا سناع وسطع يزال باب ذات توحيد الأسماء والصفات باب ذات يزيد تيان المدر أهل النية من جباه نتوشان من ذنب أهل السنة كسلفه توحيد العبادة من بالوناجر اندمي أنا عندما موالدة قال سوال ولف نجره كلا ذلك يكون مساروتوتين بمأذق بيونجي هما الذي نذكروا كلته من دناجو لبلوك اثبات صفات الكمال مجمل إثبات اثبات صفات الكمال ردا على اهل التعقيل يا الله سبحان الله سبحانه وتعالى ملؤهن بحارياتين مأذق نو ردا على اهل التعقيل. يتعطيل سوتشن، تعطيل ماذا؟ يا الله سقنت على ثمنتنا باهراً، تربون بما صدعت، تسوين ما قرابطه هناك، أكلات أهل التعطيل بالله، أهون الدربت من تكاسنا، عند جهمية عينت. يعني بفي تكن بروت ما أنت، أهون أحباشك، أشاعيراتك، يا لوك، يا حقيقة ك جهمية وتكقدمت جهمية وتبتعام الجنوب يكفان الصبح مساعدين تقسيمهن وها للي إن شاء الله هن نتبوشن الدنسة نما نسنت يم جمرهين الله سبحانه وتعالى ملؤه نبهريات الجمادك ولتني بيان أنه المستحق أنه المستحق أو أنه المستحق للعبادة السو مستحق لهن يعني السو يتجبان لهن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 كشركة يكافئنا ويلعب ابن تيمية إيه من الدكتور رأس وعلد وها نمت عبد هذا يلا لو تمشي سلفوش كسره في تيمبر وسلفوش ابن تيمية وتأخر نسالفوش بس باي قام ماله يلا إنه من أهل السنة على الله ماله توحيده العبادة حمد اما اذا نتمنى يهونه هو لا تتمنى يهونه هو لا تتمنى يهونه هو لا يهونه هو لا يهونه هو لا يهونه هو لا يهونه لا يهونه هو لا يهونه هو لا صي وتوحيد الأل عبادة ألت مال دابة مالة توحيد العبادة مبارودة وبتنيا صي ومسلمي مهون بيت مهون بيت ميتلو ويمجرب مرا ماله سينو ويمجرب مرا طيب لزيمنا متعاو سلفوتش جهمي أوتشن يم يعمل كده نعياكم ويمدوا مشترك ناتو يالو عبد الله رحمه الله تعالى عندما توصل ماي عند النهجرالع الكوابي عن ترجم من خصلة الخير كلها خصال الخير كلها ترون يترنّت باهري أتقلّل له ترونّت يترنّت ترون تبلّم ندلا جاء تقلّل له النبي نبي الناس يقول يعني مجاهد نبر زاهد نبر عالم نبر محدث نبر ليلا. ليلا. ليلا. من إلى الله رحمه الله تعالى بخاري خلق أفعال العباد سبعة سوستين جاء قلت لا كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهنمية. هلم هلم هزبل. يوم يا من كنت أكالي أو قادو ما نسيك الجهنمية ونسيك. لا مند إنه ينال بس ممكنات. لا الله سبحانه وتعالى ملوئه هنا أكال س س ملوئه هنا ببحرية. فلا لا تصدقوا الناس يسويه. اللهم بتك على وقته مادته. الله لتوك ميتلو وب ببحرية نا بسمون تنا لزيم من الذي النزسوج من يملك تنأكل عيقوم على, على تومز وقال وكيع القرآن كلام الله وكيع عندما تز تأنسبتني جلال كبابي متنز القرآن كلام الله القرآن يا الله سبحانه وتعالى نجد جرم وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جبريل دم محمد عليه الصلاة والسلام لي أردته كل صاحبها وين يعرف من الله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 يسوم بيش رأله من رئيسه يتابع له أصحابه ماذا تسوين إن دماغه يسوعاتي يتكتلوا ماله تسوين تكتتلو سوتش بيش رأله من رئيسه نتكتتلو سوتش ما طيب محمد بن اسماعيل الترمذي عند زهلة سمعت المزل مزني يموت نو. يقول لا يصح لاحد لاحد توحيد لا يصح لاحد توحيد الا حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته لا عند امقال اي هونات وين دمو يتجا باي هونم تستككل اي هونم توحيد يبالو نغر توحيد يتستككل اي يبالو توحيد الله يبال ما حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته الله سبحانه وتعالى ك عرش بلينو كعرش بلين مهون استكوا كدرس بصفاته وببهرته كجمال. قلتوا محمد بن اسماعيل الترمذي دزيلا قلت مثل أي شيء. عندما ناين نتسلم السال يعني هي بصير ببهر بصفاته ببهرة الكرك. عندما ناين نتسلو سميع بصير عليم قدير. سميع سميع ثملك أوكي تايوه هنا جيته مهون النا كعرش بلين مهون. ولكن هذا المكان يجب ان يكون لدينا مكان لانه يجب ان يكون لدينا مكان لدينا على لدينا مكان لدينا مكان على مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان من وندتها تاريخه لا كتاب قلت ع كتاب وست. طيب ليه لا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب السنة كتاب السنة يا عقيدا لهم بزق كرسول رسول عليه الصلاه والسلام إنه كابال دربوا تشعروا يامت اعتقاد وامنت نو يزدد كتابه سماله أزاو سمني لانتلك باب كفتو مالتنو. باب من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام باب من زعم يعني يمكتس أن الله عز وجل لا يتكلم الله سبحانه وتعالى عند الجرم بلو يموج فهو يعبد الأصنام السوم يا ملك من دنو تعود تعت من مونا تعود تعت إنه يامل ك يامل ك مكنيات من دنو إبراهيم عليه السلام لا أباطس المدن يا يعبد لي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يسمع ما ياي يا كان لنتمل من الجرم ما يتق مهونا أكاد لا من تجزاد سير ما يسمع ما ينجر ما نتقاميرن لو عقل من دنا مالكنا، قاوتنا ما هذا؟ طيب، على، بسره، يتلعلك، علم طيب قال الدارمي ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى هو لسماه سمان يا هجراء كرب موتاه، أتيلك إمامنا، ولت مكتاب الرد على الجهنية، عثمان الدارمي يمباله بيش بشرع المريسي ليه، ده ردة عفوه مالتنه، الدنيا ردة شبل، لهن بو دنتهم من التاريخيته ودموا الآن دعكار، الآن دعكار، كل كتاب، سوسمته بشرع المريسي. توحيد ما موجة كيا من الرئيسي توحيد ما موجة وشة عندهن الناي عن هنا ويمتكد كل توحيد علن بلو بشرا من الرئيسي الناس كتت يوتشوب يا موجتهن وشة كارجا وهالا إنما الموحد الصادق أنذني موحد في بتوحيد لي. ونتنيا موحِد باله. الذي يوحد الله بكماله. الله بملو أنته. آه. بتجني أربون الله ببحرية ولكن هذا المسمار يجب ان يكون هناك من المسمار يجب ان يكون هناك افضل من المسمار يجب يكون من تذكرني يا بيت، كلني يا منكو الصقاة تبني عك، موحد لباد، الدم ما قال ابن بطة، ابن بطة، رحمه الله تعالى الإبانة الكبرى بتباله، تاك كتاب لي، أردني كس، ألسأني قد صلعي أن دزهلا. وإنما أبطل صفاته يريد بذلك إبطاله. بزناك كوررابو هلا، إيه جهمي النزي جهمي أو تيجي يا الله سبحانه وتعالى بهريات ودك لا سيارك وشت سيارك على كابلا مسي يفلجوا كوالا يريد بذلك إبطالهم بزين غير فلجوا من الله سبحانه وتعالى نرأسه ودك ما رجمنه ما الله سبحانه وتعالى دليل له لما ما له بس كل بس لأن بيفلج بيت المكان جد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 طيب على كل حال بتقلوا من هذا سوستنا قروج ناتش عمالة نو الله صبح تعالى إماما مسارة وتشال أحدهما عن دنيا أو يملم أحدها يمجملا أن يعتقل العبد آنيته يعني الله سبحانه وتعالى يألمهن لامنن عند بارئ يكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا بزينقر لهنو من يترى راكب و يمراس و يقول له يراص راك أكمل كالنزاء أهل التعطيل مذهبك كالنزاء أهل التعطيل أمنة النزاء فتعارين جما يسدقون هنا أهل التعطيل و أشمالتهم و لكما يعلمون النزي مرشيد و أمن من الله فتعارين بلهم يأمن النزي لما قال ان من تلالة توحيد الرمو بي يميبالون <تصفيق> من تلالة ما للم الله سبحانه وتعالى بقيت أنتهم يألمون كمر ما معنى ذلك يعتقد وحدانيته بتشيننته بتملاتيهت ليكون مباين مذهب أهل الشرك الذين أقره بالصانع وأشرف معه في العباده في غيره ليكون لهنوا بهذه يتراراك يتراراق ك شرك ባተቤቶች ከëክ ሰዎች ምንያረጉ ሰዎችናችንህ ርክ ሰዎች ፈጣና ተጠቀል ነ ሰዎች ለይትምን ፈጣري አለ ለት ቀዋል ግን ከّدا ላን አካ አገር ተዋልማት በምላ በ في العبااد غير هنا أشر معهم في العبااد غير ላይ ሌላን አካል አገሩ አደ سان ሌሎችንም هذا كنده قبر عملك ويش ما له. الثال الثالي من دنو. أي اعتقده أي اعتقده موصوفا بالصفات. لعمنا. جيت أومني هنا موصوفا بالصفات. أن الله موصوفا بالصفات. يعني الله سبحانه وتعالى يتجلّز عند هنا لعمنا. موصوف بالصفات بباهات ويش ما التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها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 لقد قلت قد يهون دميهون من ليه قلنا لا من نوم على نوم إذ قد علمنا له بما وقعت نكونعو أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته أبزان يا والد الله سبحانه وتعالى أندال لا يمعمل تزاس تزاس دمو تكذب ونملكه ونمث الله سبحانه وتعالى بالجنيات مالذين لهن ميرجعات تقلبهن منكم تاديني وتشلعله من سيرك يا الله سبحانه وتعالى بحرية شلي يلتقبوا أقوام تشنس ماله تادي سيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده تادي هون إليه إلحاد ما درجو إلحاد يلتقب أقوام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 قد خاطب عباده مجنات أن يمسن الله سبحانه وتعالى بهر باريوت باريوت من بلو إلى اعتقاد كل كل واحدة في هذه الثلاث كالنزي صو صوسته وجمادته عفون كالنزي صوست بأمنت عيناته يعملوا والإيمان بها بسوا من ديامن سلا صدقه سلا سلا عززاتهم الله سبحانه وتعالى يمن له فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بانيه وحدانيتي فلسنا نذكره هذا ها هنا لطوله وسعه لطوله وسعه الكلام فيه طيب ازي قال انجلصوا معلاته يعني يا سبحانه وتعالى ما نوروننا الله سبحانه وتعالى ده مو يعلموننا الله سبحانه وتعالى بتجئه ملكيته ازي قال انجلصوا معلاته مش نعتمس هنا من على لأن ولأن الجهمية الدعي لنفسه الإقرار بهما بالنذيل التوحيد الجهمي يراسه من كركر وصيال يدعي لنفسه الإقرار بهما يموجت هل النذيلات النذر تكدكين بالودار توحيد لا اسمها الصفات توحيد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 አሁን ደግሞ ጅህድ ማርባ አለቀበልም ብሎ እንቢ ማለትው ያበላሽብ ይሆን እንኳን እነዚህ ሁለት ተውሂዶቻ አለኝ ብሎ ምሞገታቸውን ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ሶየው ተውሂድ ብሎ ሞገተው አላህ ባህሪያቶችን يا ابن تيمية رحمه الله تعالى رجعنا بقولك يا ابن القايم رحمه الله تعالى عند <تصفح> يا اللطون أقوام الناس أكثه سلم مني بزاي إذا الله تعالى وأنا قد لا مادتي فلجنو من توحيد الأسماء والصفات إنها توحيد الألوهية بتأنها يا عجل إنك اللطون باتو... تكردت قصت أتيم الجبان نجرشنا بهم جذي أشجع النجر مارد حتى توحيد النبلو وإن دمو توحيد بزو توحيد الأسماء الصفات لا يميك أروننا يميك أقولنا ونجرد بزو يا أشاعيرا وشنا يا نزيء أحباط وشيله وش أكلات اعتقال وامنة استوكس تغيني تغيني مال نزيم شاء الله تعالى الله كفل كذا نال بزرزر بزو يمياس حتى استمار يشتبلو كتكملا تسوتش مقواچا يتوسنوا شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نذكرهم لمثال شيخ الاسلام ابن تيميه مجموعه الفتاوى لدى زينا التعطيل شر من الشر تعطيل من بال ونقدر كشر شره يبلد يكف عنه هذا وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا كل معطل دم قد نو من يكون مشرك مهون هذا لازم ابو زعنجون اكلات عشاعيرة وكأن نزه أحباش وكأنم ستة شرك لا يود قوانا نتايجي قابر سيعملكم ويم وليلو هون ونا جروتشين هذا القماده النصوى ليلو يم يم بذات وش سو ما سوتش بعدين لو لا يعبدون شيئا لزيمنا سلننصرني بالله من متكلمة الجهنمية جهنمية ومتكلمات فلا صافي وجوه تفسف الناصقين تقول علم الكلام لا يعبدون شيئا من من نقص من, من وهذا هو نهاية التعدي يتعدي ما شرف شرفه نوعا ومتصوفتهم صوفيا ولا صوفية راسلتن لهم زور رجبن ستاته يعبدون كل شيء كل من نجرم يملكه وهذا نهاية الإشراف إهلا ميا مجدرت مجدرت ما شو ماله لازمهم هي من يها ساينات جهوية وإيش بتقلال لأ الله سبحانه وتعالى باهرعات الجب قلت كم يعرضوا سوي ستاعات جب النزه متقلم وشو من عم بكت لا من زقامي من زقامي نودلين سمعين ما قاتع الجلز أمال هو تعبان يبان يدور ما لا ምን ነገር አነ? የሚያመልኩት ነገር የለም ምንም የሌለ ነገር ምንም ሙተሰውፋዎች እሱ ደሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተአላ ሁሉ ቦታ ነው ብላም ነው ሁሉም ነገር ਉਸ ግፋል ብሎ ደሞ በኋላ ያወደቁ ከዛ በኋላ ከዛ አስተ ሁሉንም ነገር ማምነክ ጀመሩ ማለት hatta ትላልቆቻቸው ወጣ ያለ አካላውጣ ማለት ማለት إي الله سبحانه وتعالى عما يطول علوم كبيرة. مسألة الله سألت. يقول لهم يا سايم من دنا ويعطيه ما ترى شغل زجاج الرساج. يا الله سبحانه على بحر يطلع جربته مفلسف سيئز من هون مادتنا من لا يدقه يكفى شرك لا يدقه مادتنا. طيب تروي هون يا إن قيمنا قد جروشنا عفوًا. قديم البرق من جبزنا قد جروشنا برو. إن قيم راحي الله تعالى. الصواعق المرسلة تبادل كتابلكجزارت أمي خمسة وثمانين سبعة وثمانين جزءين دزيل. مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين. يا شرك بشتانا يتعطيل بشتاله. وندم ما يهون. يهون وندما ما توشنا توب ودنيا يهونو. ما لا ينفق أحدهما عن صاحبه. عنده قو الدنيا لدنت لنا أيش دمان. فإن المعطلة قد جعل أراء الرجال وعقولهم ندا لله. لك. يسوووت يسوووت ان لكم. يسوت يسوتشن عستيت الناتن كلاه الله سبحانه وتعالى كتاب كل أرجوئي زوالله. طيب ما يتلاعب بنظام دينه؟ يتوحيد يشركن. يا ما مشوش نصوم أي نتاتو. عندو خلاص. عند الزومي الناس ومن ما المتحدث أن يتعيزناك لله يوميكب. والله يا إخواني ينصيحان ينصيحان. من يسدعك. عندما يقول الله سبحانه وتعالى بحرياته الناس موجه. كذلك الشرك لنا من التزال. كما بفيتم ما هو أننا من ممار قد يلعب. عندما نعرف كما نعرف بفيتم ما هو أننا من ممار قد يلعب. يسالفت المذهب سنوك أننا ودى النصو تتققتا. يعني هل هو أننا ودى النصو بالنصو؟ هل يحصل؟ عيبنا عار نوري هنا نقد بزنو الجروتشال والله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى درر السنة يعني تجلت بدو كتاب الجروتشال لما من ان شاء الله من شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات توحيد من باله نجر إلا بإثبات الصفات بحراتوكن يا سبحانه على بحراتوكن بماذ لكنهون نجي لينابوت عليهم مني الصفات منكر اللي حقيقة الله سبحانه على بحراتوكن صفاته ودك ميارك صو ما يقبل صو يا سبحانه على تملا حقيقة ويمؤنتها ودك ميارك صو إنه هي برقدم لكن لا يدعن آياته ماي يا الله سبحانه وتعالى ودك يا, يا الله سبحانه وتعالى من رحمه الله تعالى وتبيّنا لك أن من شهد أن من شهد اللّه الله صدقًا من قلبه ما الله سبحانه وتعالى بتجيّت ملا كينت يمسك كرد كونت كقلب الله بليمسك لا بد أي كان هو دلال من قد من أم ما أملت أي لا الله سبحانه وتعالى بحرية الله سبحانه وتعالى الله تعالى وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثة ي يتوحيد يتوحيد, يتوحيد توحيد الروبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء الصفات النازن ترجمة كيت أنجرة، فأما توحيد الصفات عليه، يتوحيد الصفات من نلوجه فلا يستقيم هي كوالا، لا يستقيم كتب الله عز توحيد الروبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات. توحيد الألوهية روببية يعني الله سبحانه لا كيت النت، الله سبحانه لا تملك النت توحيد الجم. كتب الله ببحر الله سبحانه البحر يعطون ب ما سلك وكل الكفار ولكن الكفار انظر. انظر ولكن الكفار انظر جقود انظر ولكن الكفار جناة النذ كافر ويطال على الله جمله يطال من كافروه يطوى أعقل ممن أنكر الصفات والله عبده يتقبع أقلاته يبلد أواكناه ويندم يبلد أصابنه بجنزبناه كذى يا الله سبحانه على ود كمية رك سوي الله سبحانه على بحرية ص ص يعني سبحان الله كافي وجهك لا تجهز لنا نذيب مولو الدورة السنية النذيب النايم استفسرت السنية عندما تحصل على التنية قد سلائم اجيب بتقلو لما اتقاليا من دلنو توحيد والأسماء والصفات بس ما من من ايكاري يهنان اگرنو توحيد الالوهية الله سبحانه لابتشيئة من لا إله إلا الله عند لا عند الله فيكم لذين اگر تكرد السلطان لذي اللفع بات يمي تجبان بما استمر. فلذين نقر يلاو وقلون نقر كالدمو زم بغالث لما وقب مدار إن شاء الله الأسماء والصفات سلف وشدند بحرات الجنس ياتقون بيثني ياتقون دنبار سيانسون هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين